ثاني عشر ي ن من ربيع ي ن كان ميلاد الشفيع صاحب القدر الرفيع وبه قد قال تقمار د ي ا ج قل لي ر ب ا ب الغرام كل من يتبع نبينا في أ م ن وسلام أ ر س ل الله إ ل ي ن ا بالكرامه العظام أ ح م د المختار طه سيد رشد الكرام يا رب صل على أ ح م د النبي المختار طه ا ل م ؤ ي م ن وحبيبي وجنتاه وردتني كالدهان ي بين ا ل سمعي وفؤادي برزخ ا